وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أولاه ما بَعَثْنَا وَتَبَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الْدِيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا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 وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، وليُتبِرُ ما علوا تتبيرا عسى ربكم أيُّ يرحمكم؟ عسى ربكم أن يرحمكم؟ وإن عدتم عدنا.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 فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا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 كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللاخره اكبر درجات وللاخره اكبر درجات واكبر تفضيلا لا تجعل مع الله الها اخر فتقعد مذموما مخذولا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 ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا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 وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقصطاص المستقيم ذلك خير وأحسن تاويلا ولا تقفوا ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولا آئك كان عنه مسؤولا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 ربك من الحكمه ولا تجعل مع الله اله اخر فتلقى فتلقى في جهنم ملوم مدحورا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 وَإِمَّا شَيْئٍ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا وَغَفُورًا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 يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِلَّا بِفَتُمْ إِلَّا قَلِيلًا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 او معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا ان نرسل بالايات الا ان كذب بها الاولون واتينا ثمود الناقه مبصره فظلموا بها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 ونخوفهم،, ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوه إلا إبليس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 قَالَ اِذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ مَجْزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَّفْظُورًا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 ان عبادي ليس لك عليهم سلطان ان عبادي ان عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا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 فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا أَفَأَمِنُّوا أَيْ يَخْصِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكُمْ وَكِيلًا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى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 وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم, ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم, وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا.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 وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى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 ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا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 قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاه لدنوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافله لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا مدا وقر الرب ادخلني مدخرا صدق واخرجني مخرج صدق وجعل من لدنك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 ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يؤوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم اعلم فربكم اعلم بمن هو اهدى سبيلا ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي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 قل إن اجتمعت الإنس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن على هذا لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبع أكثر الناس إلا أكثر الناس إلا كفورا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 أن قالوا إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة ينشون مطمئنين لنزلنا لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول قل كفى بالله قل شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِى وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمۡ أُولِىَآءَ مِن دُونِهِ وَنُحۡشُرُهُمۡ يَوْمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمۡ عُمۡيَآءَ وَبُكۡمَآءَ وَصُمَّا ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا كلما خبت زدناهم سعيرا اللهم <تصفيق> إنا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 فإذا جاء, وعد الأخرة فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا جئنا بكم لفيفا وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا وقرانا فرقناه لتقرئه على الناس على مكث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 ويخرون للأذقان يبكون يبكون ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل دع الله أو ادعوا الرحمن قل دع اللّه أو دع الرّحمن أيّما تدعو فله الأسماء الحسنى أيّما فله الأسماء الحسنى